بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع إسلام أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله نحمده ونستعينه ونسكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 من هذه السلسلة المباركة التي بدأناها وإياكم في الجمعة الماضية ألا وهي نصائح ووصايا للأسرة المسلمة راجين من الله جل وعلا أن تكون هذه النصائح مفيدة وأن تكون نبراسا نقتدي بها ونبراسا يحتذى بها لنصلح ما يمكن إصلاحه في أسرنا ولتقويم معوجة في علاقاتنا الأسرية سواء العلاقات الزوجية أو علاقة الأبناء مع الآباء أو الأبناء مع الأبناء أو مع الآبان نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئكم الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب أيها الأحبة الكرام لا زال الكلام إن شاء الله تعالى موجه إلى الأخ الزوج المسلم تغفزق من أن يعدون مجموعة من النصائح والوصايا التي أوجهها من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسي أولا ثم لكل زوج ولكل أخ ووالله أيها الأحبة في الله ما دعاني إلى التطرق لهذا الموضوع إلا ما هو مشاهد وما نراه من تمزق وتشرذم في العلاقات الزوجية وكما قلت لكم في الأسبوع الماضي والله العظيم لا ترد قصص تترى من أزواج ومن زوجات من خلال ما نسمعه نقرص يا يزن هرا وهنجمعت مغارتن إلا الزوجية النجنيغر عدور وإلا معلي كيوفا يرخيس حق العائلة النجم تكمر ذن زوجات وإلى الله المشتكى سميره سترت ترغوى يزنس اديتني الثاني تو في يبرد وها في غركز اخذت كب باش ولا حول ولا قوه الا بالله مشاكل والله ما دستني ذقت الامه محمد امه رسول الله صلى الله عليه وسلم مغس غاد السيران النبي صلى الله عليه وسلم اتى امنا رضي الله عنها وارضاها كما في الصحيحين تسأل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتقول كان خلقه القرآن ثم تسأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه فتقول كان في مهنة أهله وكان مساعدا لأهله الله، لا كان في مهنة أهله يتوضع أنه يتخاف ولكن وإلى الله المشتكى لذلك أيها الأحبة في الله لا زال الكلام موصولا سيزار الأخ الزوج والجهد يعني أنه الزوجة معفية وغصب مسئولية تجاه زوجها وغصب حقوق التاسس الزوج لا وإنما حديث الضور النس كذلك خدث مجموعة من الخطب حول الزوجة فآثرت الزوجة بتقديمه بهذه النصائح لماذا؟ لأن أريز انتوم الله عز وجل للقوامة انتوم يكشى الله عز وجل ظل انتو غربوا اني للأسرة انتهي السيارا كما قلت في خطبة الجمعة الماضية, الماضية. الزوج هو الملك مزمالي. في هذه المملكة الأسرية مزمالي. وهو المسير لشؤونها مزمالي. ثم أيها الأحبة في الله خلو متغير تصنيع يزن اه يتقدريز قارس مش كذا نعم مش كذا ولكن يعلم على أنه تكليف وليس بتشريف هل مسؤولية يا المهمة ين زوج مش كذا يزهد دا. واجد الشان واجبو ذتري واجبو دجن الرفعة اغاك تيري وانما وني دجن التكليف واجبو دجن التشريف انك زوج وان لك القوام في بيتك وان لك الحق الاوفر او النصيب الاوفر او الحظ الاوفر في بيتك هذا لا يعني انه قد قاعد الدلقراد وإنما احتاجت على أن غات مسؤولية غات مدم أن غات الحظ الأوفر للعائلة فقط النصيب الأوفر بالمسؤولية نشنا نشنا عايزين في بيوتنا نشنا المحاسبون سواء عند الدنيا سواء عند الآخرة ثم غان نخبر رئيس تسدير برئيس شخص نشدم زواة من نخبر رئيس في برئيس شخص نشدم زواة يجينا نخبر رئيس تسدير برئيس شخص نشدم زواة أنت أيها الزوج هو المسؤول في الدنيا وفي الآخرة بين يدي الله جل وعلا عن كل صغيرة وكبيرة تحدث في أسرتك توريد حمد تريد إخجانتي يا حمقى هنشو غسكت زوجتك شكيت حمل المسؤولية من زوجتك ميميا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن غمر وجهك كاروس ومن رحم الله عبدا قام من الليل فأيقظ زوجته صلى ما شاء الله له ثم أيقظ زوجته فإن لم تقم مروهك نضحها بشيء من الماء كأن النبي صلى الله عليه وسلم حملش مسؤولية مش إني الزود زوج إن هاي كمر شكيت حمل المسؤلية نسوى ستأتي خطب على العلاقة بين الآباء والأبناء ومسؤولية الآباء تجاه الأبناء والأبناء تجاه الآباء أيها الأحبة إلا حتى لا أطيل في هذا المدخل. أنتخلوا بكم إلى النصيحة والوصية الثالثة بعدما تطرقنا إلى نصيحتين ووصيتين في الجمعة الماضية كانت أولاهما أيها الزوج المسلم أقم علاقتك بينك وبين زوجك, زوجك أو زوجتك على شرع من الله وعلى دين من الله إياك أن تتنازل عن حرف من لا إله إلا الله في علاقتك بينك وبين زوجتك إياك أن تتنازل عن شيء من الإسلام في علاقتك بينك وبين زوجتك أغربوا ينا الأسري يقول على شرع من الله علاقتك مع زوجتك على قال الله وقال رسول الله حتى في المشاكل في الرخاء في الشدة في السعة في اليسر في الضيق الآن نتذكرها قال الله قال رسول الله لأننا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم خميننا غذفت حكم الله وحكم رسول الله إياك أن تأخذك العزة بالإثم غكست استغنت مر ورحق. الحق غكست نذلش وخينت وذيت عجب من إني لا إله إلا الله ونتذ الإسلام فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما كانت النصيحة والوصية الثانية في الجمعات الماضية هي إياك أيها الزوج المسلم أن تكون قدوة سيئة في بيتك وقد طرحت أمثلة غاكة رزقني تامان تمغى هنس كارت زجد وتفرج ذي المسلسل شكت قمت ساعة الفارتي ذو بالون ساعدو ذر مغاب ساعدو ذر عشاء غاكة رزقني يقال انهم راهو يسجره زركازي وقت غشوي صاحب شفتك <تصفيق> جات جمع مغارين مد والنبي صلى الله عليه وسلم ينهش تستغفر في مغافي الجن جن. اه واجب من ذوات المحارم <تصفيق> عنتش ختش الى اخر الحنش يماش تنغسي أما التام الكبرى الكارثة العظمى غنغي الجنسرى مغنبوب أسأل الله عز وجل أن يعافينا في أسرنا اللهم آمين وقد تترقت وقد استجلت على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح الجامع لأن يطعن أحدكم بمخية في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له اليوم إن شاء الله تعالى مع النصيحة والوصية الثالثة للزوج المسلم ألا وهي أيها الزوج؟ كن حسن الخلق مع زوجتك. كن حسن الخلق مع زوجتك. إرش صبح حد المعاملة. إرش, إرش أتير معاملش على, على شرع الله. إرش تيرز جودا ومس قاسم مرمي مرمد غياب واتيرز جنو مس قاسم غاث يا رب مرمد غياب. كن حسن الخلق مع أهلك. شرعنا ديننا إسلامنا. ينص على هذا حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أسقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وذنبشا من حش أذش تذكر الميزان شقر النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أنشتن حسن الخلق أنشتن المعاملة الحسنة أنا أشت مو ورميزير، أنا أشت نغز، ترفخ المساوي، أنا أشت هاي جشت زرتشتوت هذا كله من الخلق الحسن. ثم قر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذي، وإن الله يبغض الفاحش البذي. أيها الزوج، يوم نديت لسن غزت دات إتعنت وات صدى، نديت لسن غزت ديال زير تسو من غزف يوم ذي تسن قت داس أنت وز ما كست سيرتم غالمشذي بدري تصلسك كبابك أيها الزوج تعقل فإنك مسلم على خطى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ونبيك صلى الله عليه وسلم يخاطبك ويخاطب هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ويقول كما في سنن أبي داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه. درجة الصائم القائم تورد حسن الخلق يغذج جرجة الزوجة تورد أرض بيهن يغذج جرجة تمغاها النشر يقرى النبي صلى الله عليه وسلم إذا يستوضض يجن الدرجة يجن كريزم إذا نسيبد للقيام لله عز وجل يزم مسوس يعبس الجيد كالمعاملة للحسنة جرجة تمغاها النشر أتوضض درجة وانتا ممي قهر هذا؟ يمكن جسيني شنج مني قاوانتا أيها الأحبة في الله أولا شوات شوات خمس سور المعاملة الحسنة لم أقصد ولن أقصد ولا أقصد سؤتفهم يتوقع عن جار الأزواج الزوجات هذا وارد في كل الأسر المسلمة أبي وقع سؤتفهم جار يتمغى وارد وهجر به تده وليس توقع سؤتفهم بل قد وقع في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجه مخزن صلى الله عليه وسلم وخ غير أعلم من في الأرض وخ غير من في الأرض وخ غير أجهد من في الأرض وخ غير أتقى من في الأرض, الأرض وإذ مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك توقع سؤتفهم جرد زوجة نذهذرين يروي الإمام البخاري في صحيحه عن مشكل حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها وأرها يوقع سؤتفهم جن برسلا عائشة رضي الله عنها وهذا ليس عيبا وإنما العيب هو التمادي في الخطأ العيب هو لأن الإنسان يقع شؤتفهم جارة تتمغى هالنصف انت تحيقها. أين أنت من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعالج مشاكله في التو واللحظة دين يقعاش المشكل دين ويسعد دوبوت جارة تتحيقها لأن يمكن أن تتحيق من الملائكة بسبب غضبك عليها. قارس الخز تفشي الخز. تويذت لعنات من الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم نبيق على مشكل جارد أم نعائش رضي الله عنها وأرضاها. سحران أبو بكر رضي الله عنه وأرضاها ذي حكم جارد. من سن أم نعائش رضي الله عنها وأرضاها. بعد ما ينصح النبي صلى الله عليه وسلم أتكلم أنا. أو تتكلمين أنت؟ أقول أنا أو أم تقولين أنت؟ السورة غنيش نغت سورة سمي عائشة الناس تكلم أنت ولا تقول إلا حقا الله أول ما رحت خذ رأي في في المعايير غنيب جنس شين دنيوية الناس النبي صلى الله عليه وسلم سورة وقر الربح لأنه قرأ السورة غت خرخل <سؤال> الله فتكلم أبو بكر فقال لها يا عدوة نفسيه يقتل سمتلا يقتل أمنا عايش سمتلا ببس يا عدوة نفسيها وهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إلا الحق استقصين شين سخلش النبي ما وخرك مروين النبي ثبت سقيين لا إله إلا الله جزنا بساص موعني وعرا من السماء أي واحد مني وجبت زين غني كمرة ونيغيت ورن سمعت الشتى بابس قبر نفسي عجب راح. ألا سينظريد؟ هيك قمر الزباب ميزة كبيرة. زريد؟ هيك خير. هو غزوزي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم. لا. النبي صلى الله عليه وسلم يرتي دعوان أوانو عروانس. الناس بابس أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ما لهذا دعوناك يا أبو بكر؟ والجبوي من يوم الشنيويا. يفق أبو بكر رضي الله عنه وارضاه الناس النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. أما رأيت أن قد حلت بيني وبين أباك؟ يووي في السباد يسوي في الغنش وذر الخنشي لك جارد بفهم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يضحك عائشة رضي الله عنها وأرضاه حتى على صوتهما بضحكهما وابو بكر على الباب ثم دخل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما؟ نمس النبي صلى الله عليه وسلم بصراحة من صاحبك العائشة. يسرحك الزين دي همينو تنين بدان ضحشن ويقنبو الجنة وفخون نظنية يدفت ابو بكر رضي الله عنه وارضاه انت مش دي سشاشم دير حابن منس شاشتاية انت ميقاك انهم لحي الجنة كذول نظنية ايها الاحبة في الله من مقر ان على المسلم ان يكون حسن الخلق مع زوجته لاننا لا نريد ان نسقط في الهوة السحيقه التي سقط فيها كثير من بني جلدتنا ممن ينتسبون الى الاسلام اخميص الزاد الاحوال للمسلمين تنظر الى هذه الامواج البشرية انهم سرمن قانت محمد عبدالله عبدالرحمن آه مصطفى احمد يقرش اشتامسرم يتزدد لهم زيدة يمكن ان تفوح ترفجا يمكن ان تفوح تنزوها ولكن احما غضا حفظة العلاقة الزوجية قالوا الله عز وجل ان يعافيانا اللهم امين اصطف ان يولا انت والسيمن الخيانة، الصحراء يضحك ميل أفيه، أتذكر دي مزبلة بس دي اسمس، والسيمن الخيانة، أنت مرة قصع، أنت مرة الحجر، أنت مرة الخذع، أنت مرة السهلة، أنت مرة الليونة، أنت دي أصغها، أنت دي عنده وصيلا، أنت دي يجب أن يسهل ولا حول ولا قوة إلا بالله هل هذه علاقة أسرية مبنية على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أيها الأحبة في الله سأتسر التمغى فقارش نشايز عمس وكذي لا إله إلا الله نشايز استور كذي صنقوط مريك كرة كذي استور كذي منظ فقارش نشايز عمس ورزرق في غمز كأنه يغمس نزل عورات وحات الصهيرة لا إله إلا الله يتجزنيات شنكا يتجزنيات ولا حول ولا قوة إلا بالله أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإسلام اللهم آمين أيها الأحبة في الله هذا الزوج الذي يكون في بيته أشدا جسورا ومع أهله ورفاقه وذويه حملا وديعا هذا قد نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنان الترمذي ومسند الإمام أحمد بسنة صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أكمل المؤمنين إيمانا واجبذوني صدقا واجبو ذو نسشا العالمين. العالمين لا وإنما أكمل المؤمنين إيمانا واهي تكذينا شو أنهي تكذينا ما شيخ سهد من يعني أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ونرج الأخلاق الحسنة يزيد وخياركم خياركم لنسائكم لم نحن أم ذكينا لج الأخلاق الحسنة لم نحن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو نرجا ملي حك تبغاه نزد الدهن بالله عليك أيها الزوج المسلم ما يضرك الترزقه واهة نبيه مغانس السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه إذا دخلت على أهلك بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك من متغزت عارتم جع من متغيس غشت وغيهد ألف دني سلام عليكم ورحمة وليقابك خييك كان مخيك غصب خس كبر يعيق يا أخي وخ غير دني جليس للهموم وخ غير دني جبال للمشاكل إين السلام عليكم ورحمة الله زدوا والله لزدوا زدوا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وخذني ويروح منهم مني عون الزوجة عون الزوجة عون الزوجة تبذل مني يروح فيها جرب جرب جرب أرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الأحبة في الله أيها الزوج المسلم ما يضرك أن تلقى زوجتك بوجه طلق من غيظ الدعاء نسوي السنيات شنكا من غسيل فالمشكلة ماذا قد ترهمه من مبارن الزنق فقال يا أخي قد ترهمني قسي ذارب بمملكة مملكة بشتح ذي السائح هذا يستهني واجبش يتعروينا واجبش كذي السير المشاكل مشاكل لا إله إلا الله بالله عليكم من نسو نتا إلا من رحم ربك الخير لا ينقطع من أمة رسول الله ما سيتنفن غسو ذري النسان وقعن باسم الله ما سيتنفن عزواجه فقال هدهن ويسيذاري رفوسي ويقع باسم الله اتيني وامي بسم الله يا اخي كما لوحدي بسم الله سذا تدارفوا اتيني بالدعاء شنو فدك ابنيس وقومه هو وقبيلته ابنيس تخبي من سكتر فكيك يقول بالله عليكم سته غير حي ابنيس منش غيوقع من غيوق ما دا يصير على رهناني ما دا يصير على سعادني يصير عازل لا إله إلا الله لا يكون فيها إلا الضنك إلا الشقاء إلا التعاسة أيها الأحبة في الله ربنا جل في علاه يقول لنا للأزواج وعاشروهن بالمعروف أوض الأمر الربيع أوض الأمر النبي صلى الله عليه وسلم سورة النغات جز... زوجة مؤمنة تقيّة ونشزر عن ماذج سوهمت قصص نغوم والله العظيم زوجة رزقت من الإيمان ما رزقت ولكن سبحان الله خمغة في الزوج يا رفتزي زوجت مرة اتفذ ربقرا وعاشروهن بالمعروف امقا وعاشروهن بالمعروف قال ابن كثير رحمه الله اي طيبوا اقوالكم لهن انت سنتور مزير وحسنوا افعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل انت بها مثله إن شمق قان وعاشرهن بالمعروف إن يسورد من إن ان يسورد من اه تهييمات اه تهي بهات اه تهي تصيرن اه تهي لم من مكار دخيق راسيو غطسلك وديك جد كبابك مرمي من مكارين سن سو تفاهم هذيك كارغه ما من آخره مرمي من كان تغادي السور فاحش الكلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صخابا بالأسواق ولا فاحشا ولا متفحشا ولا بديئا <تصفيق> حر أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها من ازدنيو الدكا من ازدنيو من ازدنيو يقع يرسوني فاغا من ازدنيو يوار النووي في الجذن مزيد دين النغ مزيد سنن النبي مجنة الصحابة مجنة الأئمة الأرباحة مجنة الأئمة النزل الصالح ولا حول ولا قوة إلا بالله نزرغ بناثم يترى حذي هذين دهتموا بنيت كبير ميزام زوا ولكن بناثم يتحيم الدشب راب Ind-dhauser, anam, t-kimmer vera bir. Amma, s-għadra, s-sjagin, istuġġar jura. I għastanga, vax, n-samri, jor. I r r r r r r مش غير معامل. غير معامل. مش معامل. شيخ ما مش رغب غصب معمل رغب تبغاه هم مش كده غصب معمل. كلش نسيم تشن الشيخ زلمة الشيخ دي زهاندي تلفزيون نزل الشيخ حد النضير ماتلحق قليل تاس تبغاه ماتلحق قليل تاس غصب لا إله إلا الله مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزغش يز صحابي إن يا رسول الله الحذف ابن أبي داود بسند صحيح يا رسول الله ما حق الزوجة على أحد من يعني رحقت مغات حكوري جن زينه قال. تطعمها إن طعمت وتكسوها إنك تسيد ولا تقبح ولا تضرب الوجه ولا تهجر إلا في البيت لا إله إلا الله إنسان أظهر أحكيم ذكر النس الشمال الزواطة أذي تمتع التجير كمر، سلم شوي أذي الشرد يكفك حملح أذي عقو حقا فمغات أتحت سنتس الجوع ما هذا هو يبار من يخف؟ يخفت بططة أسأل الله عز وجل أن يعافي أنت النبي صغير قرس أطعمها إذا طعمت من يخفت بططة؟ أذكر هذا صغير من يخفت بططة؟ أنت زرعي ولا حول ولا قوة إلا بالله أنت أربعة أخمسة مواندي عام تمرين مدينة لكي تساور تجري حذي العين على الشاكة و القدوك أنت زرعي غرعي ولا حول ولا قوة إلا أطعمها إذا طعمت وكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح واذا اثقابوا قبحك الله واذا اثقابوا أتهبوشت واذا اثقابوا أثين أثت لذي ولا تضرب الوجه ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم زوجة قد ولا تهجر إلا في البيت حتى مرة يوضغ الهجر ويتفغ بربيت بل من العلماء ويتشقان ويتنكا عزقامة عزقاري تزقامة ويتشت وجد سنتمتها ويتشتها ويتشتها ويتشتها ويتشتها لا إله إلا الله هذا ليس من الدين في شيء أيها الأحبة في الله يقول الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة من نصح أخاه بينه وبين نفسه فقد نصحه ومن نصحه بينه وبين الناس فقد فضح فقد فضح سيد النصيحة يقولني غير جثم غير من مهجة شفلت وشد الزقر على جدارة قبري الوالدين زلوكسن يقولني غير جثم غير من مهجة خذذشا حشث وذسيت جدارة قبري يوذان عاد ولا حول ولا قوتين لا بالله ممي زعم الظهار اغتايا قبري الوالدين زعمك حكما زعمك هذائز في هدهين عارضين يرين يوذان غبري لا اله الا الله يا اخي وخذ النصيحة وخذ النصيحة أردت رحمه وخمش كنت سهين يسجي تين تين تين تين وإذا استعوذ موانغني قسمح الله يسمح لوجه الله عز وجل في سبيل الله أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا اللهم آمين أقول قول هذا وأستغسر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفاء وبعد أيها الأحبة في الله من المعاملة الحسنة ألا يعامل الزوج زوجته بغلظة وشدة وجفاء إياك أيها الأخ أيها الزوج غاك أتريد تستيله يزقه مرمين ما تخذصم غاك كد كد كد كد استفتار الخطأ أنت حسب أتزواب ولا استجدشا غاك كي عاشرف على الصحة باش تخيشتم وتجبو كرشتو والا وجمين ديجبذن المشاكل ديال الاسر وجمين الزيان العلاقه جات مغدي عايز انيش نرحم مني نبداو كر خطا في المحاسبه كر خطا في التعنيف ما ييب اي تكوز سكوت غحد المثال غفين انه اتصافي يتنص خارق اتست مغاتعيش كي الوايت ست خارق تعيش كيف كي خارق توخري و خ غيره فقط اشتيني وافير شاء و خ غيره في التمر اشتيني روح زوجتك جنوت جبنش في قارك يتحركن العلاقة غلط اثنين يتحركن تادش العلاقة الزوجية غلط اثنين يتحركن تادش واحنا بنقول العلاقة الزوجية أيها الزوج بولا انتي دخوسينش بس كين دنا غربويا خصيت تسمش غيرت سوء الأسرة مش احتمرتو غش دع كابد خذها باللين خذها بالرفق إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحة ثم أيها الأحبة في الله أما جاءكم خبر عمر رضي الله عنه وأرضاه أما هل, هل نحن أقوى من عمر إيمانا بالله عز وجل ورجولة جسنيش زين غادين الشقاء عبد عمر رضي الله عنه وارضاه سواء في تا يستو عند الرجوله سواء عند الايمان سواء يا الشيطان الشيطان يا ورا الزيتين نسيبا وصلنا ايهن يا ابن الخطاب لو راك الشيطان سالكا فجاً لا سلك غير فجك وعمر منهم يكردها جايت الكعبه الناس من اراده ان تسقده امه وتتكل زوجته وييتم اولاده فليتبعني وراء الوادي ويجب أن يكون هناك من أجل هذا يجب أن يتجج هذا يجب أن يجب أن يتجج ويجب أن يتجج فإنه يجب أن يتجج فإنه يتجج ومع ذلك جاء رجل يشكو إليه زوجته يجب أن يتجج عمر وهو أمير للمؤمنين عائشة وعمر رضي الله عنه وارضاه تسمعني نميديو والله وفام ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب رضي الله عنه تغثم ابو ان عمر رضي الله عنه يوفى <تصفيق> سوراكس صوتنا سنتي النافع صوتنا عمر رضي الله عنه اخني خشجعجع يروح حديد والثول مدبره عمر رضي الله عنه يا سمواه الناس على رسترك من غد تسير لا يا, يا أمير المؤمنين صافح من غد تسير إنس جئت أشكو إليك زوجتي فوجدت أن بك من البلوى أكثر من نبيه لا إله إلا الله وهو أمير المؤمنين من سن عمر رضي الله عنه وأرضاه إنس يا هذا إرغيز إنس إني حلمت عليها، سمحغس، صباغس، وأتجاوز عنها لحقوق لها علي. قصباغس محغس، جث جيم من ذنب سريين لحقوق لها علي. مين عنك؟ إن سأولها أنها ستر بيني وبين النار فيسكن بها قلبي عن الحرام. إن خنت هذه السبب دفع جار الجهنم. الإنسان ميمو يشك في الزنا، لإن غصّم غادي سدّه. ميمو يخزّرهم نجع عليهم وان، لإن غصّم غادي سدّه. ميمو يعشق على برة، لإن غصّم غادي سدّه. إن انتهك إستدار بين فريجار الجنة مجارج الزنا والعياذ بالله. الناس وسنين أنها خازنة لي إذا خرجت من منزلي حافظت لي عليه. الناس خنت في ذي حسن تداخش كرخ لا. خش غار الأمور إنه غبارش كر كر أنت في حتة في التانت في تهلندي في التانت هتلن عليكم خذوه تعيش نزوفري ما مشي تعيش خذوه نغجهم غديه التحت هلا ليش تعيش وثراها إنس أنها قصارة لتغسل تغسل بالله عليك إنس قد صبناي تسزديجية قد ياروت عرو تسزديجية وسابعة إنس أنها ذعر لولدي ومكان ذعر لولدي انتهي انتهزي السشان تجي تستاون تجي تستزدق انت في احسان اي وش خمسه انس انها خبازه وطباخه لقد ربحت سوق زي المكله قد سنه يغر في جيل مكله ان سو وتهج الغض طرف وخ تجاوز يهم ترى نفسك مره فقال الرجل فما تجاوزت عنها فاتجاوز عنها ان قرن شاري سمغين ما دم رشك سمح دخرا إن شاء الله حغدث سمحر لا إله إلا الله سأل الله عز وجل أن يلهمنا مراشد أمورنا اللهم آمين إنسان ما فيها بس مرة مرة نبيت يجندت تزرش توزرية نشين ولا حول ولا قوة إلا بالله يوزن غنهارق والنغير في ملحك تبغان صقرت الشم ويزرية آيس صافي ثكرا مغاد أكاد حكم خلص. يا أخي شكو خذاب وغيم دكر الزوان وخذاب وغام شذاش ينيه مسك مسك شكو يارك تبغاه نشوف مشي النار بذنبي الحرج يحتمون الدنيا ونخصنا اللي يصير في حجج زي ما يميت لأنه ينصح من كلهود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراه أيها الأحبة في الله آخر نصيحة للزوج المسلم في هذه الخطبة أيها الزوج إياك أن تكون بخيلا في بيتك إياك أن تكون بخيلا مع زوجتك إياك والبخل فإنه سبب أغلب المشاكل الزوجية. وذن لبشن المشكل الا اتفرد اغلبه سبب نزله بوخن وانت النبي صلى الله عليه واله وسلم ان نغق نفق ان نغنق قد الدهنش فنارني رزقه وليت مغانش اعرفني رزقه وليت مغانش تخشاني رزقه وليت مغانش قبني رزقه كليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم درهم أو دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبه، ودينار تسرطقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا عند الله الذي أنفقته على أهلك مرة متتقت في سبيل الله ونضغط سرطة سرطة سرطة سرطة ثم يقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنفق نفقة حديث الصحيحين عن أبي مسعود البدري من أنفق نفقة على أهله يحتسبها بشرطة ذيان ريجلا كنت ضادة هاتين وفي سبيل الله يحتسبها فهي له صدقة صدقة ولو أن النفقة المغنشين أختم غارين واجبة واجبة ذر حق النصف التاسيين سمغى هنين نصف التاسيين أخذ خذم غيري ثابة خمس ميتر في شعب توري المال سمغى هنمود فثابة مليون نشاب حقم يخب سنة نفك واجبك الرجال قوامون على النساء مينزي سيد دي سيد خرس سخنده دي هلون مينزي سيد دريز سيمل غندي هده لا يا احي واجبوا اسمان الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعدي وبما انفقوا من اموالهم وبما انفقوا من اموالهم ايها الزوج الحبيب اياك والبخل فإن الزوجة قد تتحمل كل سيئات في زوجها إلا البخل, البخل. تور المرأة غاكي جلول زوجها الصبطة آ عالم من متعمل. <تصفيق> مرأنا الذي يسيل بخ. يمرأة <تصفيق> مغاهن سخ ذي ثوبه. يمرأة وصوير بخ تبدير. <تصفيق> وشمرت وصفار رح تغاهنني مرة مرة. آ يقارب خجقم عشرة مليون بالصدق وإذا شتين. وأن يستبذرون به الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبين اللهم آمين من أي سيئة الإنسان يمكن أن تحمل أن يستبذر بخيل لا تبغض الزوجة أحدا قدر ما تبغض تبغض الزوجة البخيل أيها الأحبة في الله قلت لكم أن هذه النفقة واجبة علينا نحن الأزواج على الزوجات يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث قد أسلفته في الذي سأله ما حق أحدنا عليه قال أن تطعمها إن طعمت وتكسوها إن اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تخجر إلا في البيت وأقول للزوج المدخن بنذم كمان التصنيعي يا أخي وذي قابق وغريشة تحذي عز خمسة رفترة فرانك لدخاني نعم بنذم بوبري وغاسة إقار السي ضرب ذو سعة من سعته والذي قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله, الله لا يكلف الله. الله نفسا إلا ما آتاه وغادش البوبريا مين زمال. مين. في في وغادش في في من زمال وغادش عمس الشتورة الجسم التصريح في ذي الجدين عمس الشتورة وغادش انتفذ الشتار من الموات زمال ولكن استغرب فنزم يدعي الفقر يدعي أنه غادش البوبريا تمغاهم في جيس الجوع تيراتيسي انت تيرا كينيلا انت تيرا اللوتو انت تيرا تخمي الاركات انت تيرا تيرا لا اله الا الله تمني اهني سواء ان تحن ذا رقمه ايه تحن ذا قاره ايه تحن ذا حشم نغني والله ثم والله ثم والله ثلاثة ايمان غلام اخي سنتو حاسب انا الله عز وجل يحامل حاسب اشتم غاهنه وقاره نديعان والله وما حسبش ثوان خدارون دزيات عاشين هنا أو لا بها والله وما حسبش تمغاف ترى من دياك الدكارو دي هناين نفات ليه ماربوره نتات منيح ندير حق تمغاه نجرح حق نطاول ان شاء الله ندير حق تمغاه حسب كل زوج ان شاء الله عز وجل ان يبصرنا بعلوبنا اللهم آمين آخر نصيحة اياك أيها الاخ ايها الاخ الزوج انصحك في النفقه يا سي لا افراط ولا تفريق النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ربي عز وجل يقول لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا ويتزياء الزياظ مصنقرو ويتمززع كعارتين مبزير ولا تبذل تفذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين قال الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا للحديث بقية إن شاء الله وتعالى كتاب الله اللقاء والبقاء اللهم اغفر دنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأحصائنا يا ربنا اللهم اكفينا ما أهمنا بمشيت وكيف ما شئت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آت نفسنا تقواها وذكيها أنت خير من ذكها أنت وليها ومولاها ربنا حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعنسيان وجعلنا اللهم من الراشدين اللهم يا ربنا لأمورنا خيارنا وانزعها اللهم من شرارنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم محمد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد واروا اللهم من الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقى الصحابة والتابعين ومتابعين بحسن إليهم الدين وما في زم رتهم ولا تخلفنا عن نهجهم طريقتهم يا اكرم المسؤول ويا خير مامول المؤمنين الملك محمد السادس اللهم الحق حقا من اتباعه واره الباطل باطلا من ارض قشتنابه واجعله من الراشدين اللهم اجعله في خير البلاد والعباد واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد اللهم اجعله رحمه على المؤمنين وبالا وصخا على الفاسقين الفاجرين اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابره اجمعين يا جلالي والاكرام يا رب العالمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل اللهم الشرك والمشركين وادمر اعداءك اعداء واجعل هذا البلد آمين ومطمئنا وسائر بلد المسلمين اللهم اشفي كل مريم وعاف من كل مبتلى اللهم اخذ الدين عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين مروا نغد شوم حروس الله تزوج للأن يشفيه جمعاً الإخوة تستم دعاء بالشفاء لمرضاهم اللهم اشفي كل مريض اللهم شافيهم بشفائك وداوهم بدوائك اللهم شافيهم بشفائك وداوهم بدوائك اللهم رب الناس يذهب بالبأس شفاء أنت الشافي شفاءاً ان لا يغادر سقما مرون غدش وماوس الله عز وجل أن يقذيه اللهم وفقهم يا رب بكل وفق كل مدين لسداد ديونه مرون غدش يجنوية الدين صلى الله عز وجل لأن يرده لإقامة الصلاة اللهم يا رب اجعلهم من المقيمين للصلاة اللهم من المقيمين للصلاة اللهم من المقيمين للصلاة اللهم يا رب حسن علاقتنا بيننا وبين أزواجنا اللهم يا رب حسن علاقةنا بيننا وبين أزواجنا اللهم يا رب إجعلنا من من يحتجمون إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح زواجاتنا اللهم أصلح زواجتنا اللهم أصلح زواجتنا وأصلح ابننا أنا وأبناء المسلمين كاف اللهم يا رب أصلحهن صلاحا يا رب العالمين اللهم ارزقهن الحجاب والعفة يا ذي الجلال والإكرام وارزقهن الحشمة والحياء يا للجلال والإكرام اللهم اذن الله يصلح الأزواج كاف اللهم أصلحهم اللهم أصلحهم اللهم أصلحهم اللهم كفهم بحلالك عن حرامك اللهم كفينا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر بها فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر آمين آمين آمين وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وأن يسقل به ميزان حسنات والدتي إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد وأقم الصلاة